قد أمرها الله بتبليغ رسالة نبيها صلى الله عليه وسلم فهي أمة مرحومة مبعوثة وهي مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وكل مطالب بالقيام بهذه الوظيفة حسب قدرته وحسب إمكانياته قال الله كبارك وتعالى قل هذه تبي لي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وسبحان الله وما أنا من المشركين فاتبع محمد صلى الله عليه وسلم دعاء إلى الله رجالا كانوا ام نساء والدعوة الى الله وخيه وظيفة جليلة ووظيفة عظيمة كما قال سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، وقال انني من المسلمين لذلك الله عز وجل بين لنا كيف تكون الدعوة إلى سبيله وإلى طريقه فقال في أوافر سورة النحل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعبة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحفن قال ابن كثير يقول تعالى آمراً رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة قال ابن جريغ وهو ما أنزل الله عليه من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها يا محمد ليحذروا بأس الله تعالى وقوله جادلهم بالتي هي أحسن أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطابه فقد أمر الله نبيه موسى ونبيه هارون عليهم السلام باللين والرفق. فقال لهما عندما أراد الدخول على فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فدعوة تكون, تكون باللين والقول اللين وبالحكمة والموعدة الحسنة قال الله ممتذحا النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لفض من حولك قال صاحب زبدة التفاسير أدعوا إلى سبيل ربك أي إلى طاعته إذ طاعت الله موصلة إلى رضوانه وقال, وقال بالحكمة أي بالقرآن والمقالة المحكمة الصحيحة ذات الدليل الموضح للحق والموعبة الحسنة هي مواعظ القرآن والقول الرقيق الحسن الناس إلى دين الله وليكن دعاؤك بالحكمة التي هي القرآن الحكيم والموعظة الحسنة هي مواهد القرآن وقصصه وأمثاله وترغيبه وترهيبه وخاصمهم بمخافمة خالية من السب والشسم والتعريض بالسوء فذلك أدعى لقبول الخصم الحق وما يدعى إليه وقال صاحب الظلال على هذه الأصص يعني الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن قال على هذه الأصص يرسل القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها ويعين وسائلها وطرق وطرقها ويرسم المنهج للرسول الكريم ولالدعات والداعيات من بعده بدينه القويم. فلننظر, فلننظر في دستور الدعوة, في الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن. قرآن. إن الدعوة دعوة أخية الدعوة دعوة إلى سبيل الله،, سبيل الله. لا لشعب ولا لقوم. لا لقوم. فليس للداعي ولا للداعية من دعوته ودعوتها إلا أن يؤذي وتأذي واجب الله، لا فضل له ولا فضل لها. تتحدث به. قال الله مخاطب النبي يا أيها المدثر قمت أنذر ثم قال له ولا تمن تستكثر لا على الدعوة ولا على من يهفدون به وأجره بعد ذلك على الله والدعوة بالحكمة أخية تعني النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم والقدر الذي نبينه لهم في كل مرة حتى لا نتقل عليهم ولا نشق عليهم بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها والطريقة التي نخاطبهم بها يجب أن تكون متنوعة متغيرة من ترغيب من ترهيب ونحو ذلك والتنويع في الطريقة حسب مقتضيات الدعوة فلا تأخذنا الحماسة والاندفاع والغيره فنتجاوز الحكمة في هذا كله أو في سواه والموعظة الحزنة مخية هي التي تدخل إلى القلوب بالرزق وتتعمق إلى المشاعر بلطف لا بالزجر لا بالتأنيب، لا بفضح الأخطاء التي قد نقع عن جهل أو حسن نية فيها فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ فالرفق ما كان في شيء إلا زانه وما خرج من شيء إلا شانه أخيه الجدل يكون بالتي هي أحسن بلا, تح بلا تحامل على المخالف ولا ترديل الله ولا تقبيح حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدف الداعي هو الغلبة في الجدل ولكن الإقناع والوصول إلى الحق فالنفوس البشرية أخيه لها كبرياءها وعنادها وهي لا تتنازل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرد حتى لا تشعر بالهزيمة فالنفس تعتبر التنازل عن الرأي تنازل عن هيبتها واحترامها وكبريائها والجدل بالحسنى هو الذي يطمئن النفوس من هذه الناحية ويشعر المجادل أن ذاته ويشعر المجادل أن ذاته مصونة وقيمته كريمة وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها والإهداء إليها في سبيل الله لا في سبيل الذات ونصرة الرأي وهزيمة الآخرين والأمر لله من قبل ومن بعد يهدي ويضل ليس للداعي ولا للداعية شيء من هذا أخيه ما هي الحكمة الحكمة هي مصدر قولهم حكما أي صار حكيما والحكمة هي المانعة من الجهالة العلم المانع من الجهالة وفي هذا إشارة في قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا وصاحب الحكمة يسمى حكيما أي متقنا للأمور استحكم الرجل إذا تناهى عما يضره في دينه ودنياه وكذلك المرأة إذا تناهت عما يضرها في دينها ودنياها. وفي قوله تعالى كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير قال أهل التفسير احكمت آياته بالأمر والنهي والحلال والحرام ثم فصلت بالوعد والوعيد ويختلف معنى الحكمة أخيث باختلاف من يتصف بها فالحكمة من الله تبارك وتعالى تعني معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام والحكمة من الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات وهذا ما وصف به لقمان في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة وإذا وصف بها القرآن فلتضمنه الحكمة قال تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم والحكيم أخيث من أسماء الله تعالى قال ابن منظور الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وقال الزهري من صفات الله الحكم والحكيم والحاكم ومعانيها متقاربة قال الغزالي الحكمة هي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم والله عز وجل هو الحكيم الحق لأنه يعلم أجل الأشياء بأجل العلوم اذ أجل العلوم هو العلم الازلي الدائم, الدائم الذي لا يتصور زواله المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرق اليها خفاء ولا شبها ولا يطابق بذلك الا علم الله الا علم الله سبحانه وتعالى قال ابن القيم اسم الحكيم له سبحانه من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأقاله ووضعه, ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها على أحسن الوجوه قال سبحانه عن نفسه الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا الحكمة اصطلاحا تختلف باختلاف نوع الحكمة من ناحية واختلاف من يتناولها من العلماء من ناحية الأخرى أهمها عند المفسرين الحكمة تعني معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به وهو التكاليف الشرعية الحكمة عند المحدثين قال ابن حجر المراد بالحكمة الإصابة في القول وقال الفهم عن الله وقال ما يشهد العقل بصحته وقال أيضا نور يعرف به بين الإلهام والوسواس وقال أيضا سرعة الجواب بالصواب ونقل عن النووي أقوال كثيرة زبدها وما صق منها أن الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاد البصيرة وتنذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والحكيم من حاز ذلك كله والحكمة عند اهل السلوك نقل عنه تانوي أنه قال الحكمة معرفة آفات النفس والشيطان أخير وردت الحكمة بمعاني كثيرة في القرآن ذكر أهل التفسير أنها على ستة أوجه أولها الحكمة بمعنى الموعظة قال سبحانه حكمة بالغة فما تغني النظر أي موعظة بالغة ومن معانيها في القرآن أيضا أنها تأتي بمعنى السنة قال سبحانه ويعلمكم الكتاب والحكمة يعني الكتاب والسنة ثم من معانيها في القرآن الفهم قال تعالى عن لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أي آتيناه الفهم ومن معانيها النبوة قال تعالى عن داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وتأتي الحكمة بمعنى اللطح واللين قال سبحانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وتأتي ايضا بمعنى علوم القرآن قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وقيل ايضا انها تأتي بمعنى الاخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة قال سبحانه ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وجاءت آيات كثيرة ذكرت فيها الحكمة التي هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى جاءت مقرونة بالعلم قال سبحانه إن الله كان عليما حكيما وجاءت مقترنة بالعزة قال سبحانه وهو العزيز الحكيم وجاءت مقتربة بخبرة قال سبحانه وهو الحكيم الخبير وجاءت مقتربة بالكوبة قال سبحانه وأن الله تواب حكيم وجاءت مقتربة بالعلو قال سبحانه إنه علي حكيم وجاءت مقتربة بالسعة قال سبحانه وكان الله واسع حكيم والحكمة أخيه كذلك من صفات القرآن الكريم قال تبارك وتعالى ذلك نسيوه عليك من الآيات والذكر الحكيم وقال في سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم أحاديث كثيرة وردت في ذكر الحكمة منها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة, الحكمة وفي البخاري علمه الكتاب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق يعني على إنفاقه في الحق وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها قال أهل الحديث في شرح معاني هذا الحديث المراد بالحكمة القرآن وقال معنى لا حسد اي لا غبطة تمني الشيء مع تمني بقائه لصاحبه والحسد عكس ذلك تمني الشيء مع تمني ذواله من صاحبه والحسد أخيه ليس من صفات المؤمنين المقصود لا حسد اي لا غبطة إلا فتنتين وإنه لفضل عظيم رجل آساه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق يعني على إنفاقه في الحق وآخر آساه الله حكمة يعني قرآن فهو يقضي به ويعلمه وخيركم من تعلم القرآن وعلمه أحاديث أخرى وردت بمعنى الحكمة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي أقول الحديث مرة ثانية وتأملي معانيه أخيّة تأملي هذه المعاني العظيمة اتق الله حيث ماكن وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق النار بخلق حسن والله لكل كلمة من هذا الحديث تحتاج إلى وقته وإلى تأمل وإلى تدبر ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وردت آثار كثيرة وأقوال عن العلماء والمفسرين في معنى الحكمة عن عون ابن عبد الله قال قال عبد الله نعمل مجلس مجلس ينشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة قليلي بالله قليلي بالله أخيه ما الذي ينشر في مجالسنا واجتماعاتنا أليس هو القيل والقال أليس هو كثرة السؤال أما قال سبحانه وأما بنعمة ربك فحدده قال شرحيل ابن شريق أنه سمع أبو عبد الرحمن الحبلي يقول ليس هرية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك نعم, نعم كلمة حكمة تهديها لأخيك أليست الكلمة الطيبة الصدقة فنكثر من الكلام الطيب والصدقات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال كعب عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث كتب الله عهدا وقال في الثوراة يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إني منزل عليك ثوراة حديثة تفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فكيف حالنا مع القرآن ايتها المؤمنة وهل اذا قرئ علينا زادنا ايمانا عن وهب بن منبه قال اجمعة الاطباء على ان رأس الطب الحمية واجمعة الحكماء ان رأس الحكمة الصم نعم اخيه ما اجمل الصمت والسكوت اذا تكرى اللغو والقيل والقال عن السكن بن عمير قال سمعت وحب بن منبه يقول يا بني عليك بالحكمة فان الخير في الحكمة كلها تشرف الصغير على الكبير والعبد على الحر وتزيد السيد سؤدد وتجلس الفقير مجالس الملوك أما قال الله أختي الحبيبة إن أكرمكم عند الله أبقاكم أما قال سبحانه ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا عن كثير ابن مرة قال لا تحدث الباطل للحكماء فينقتوك ولا تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك ولا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تضعه في غير أهله فتجهل إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا فأعطي أخيه كل الذي حق حقه عن ثابت بن عجلان الأنصار قال كان يقال إن الله يريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع سبحانه تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم قال مروان يعني بالحكمة القرآن سؤال يحتاج إلى جواب ماذا يتعلم صبياننا في هذه الأيام ما هو العلم الذي يتعلمونه عن عمر بن عبد العزيز قال إذا رأيتم الرجل يطيل الصمد ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يرقي الحكمة فالحكيم قليل الخوطة قليل الكلام عن عبد الله بن محمد قال بلغنا أن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه سبحانك اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك وجعلت خشيتك على من في السماوات والأرض فأقرب خلقك منك أشدهم لك خشية وما, وما علم من لم يخشك وما حكمة من لم يطع أمرك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقالوا من كان بالله أعرف كان منه أخوة وقالوا من عظم الآمر عظم الأوامر عن الإمام مالك قال بلغنا أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا ابني جالس العلماء وذاحمهم, وذاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء اللهم انزل على قلوبنا الغيب فلا تجعلنا من القانبين أخرج أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله تعالى يؤتي الحكمة قال الخشية لأن خشية الله رأس كل حكمة عن نطر الورار قال بلغنا ان الحكمة خشية الله والعلم به وقال عروة بن الزبير كان يقال الرفق رأس الحكمة قال ابن القيم رحمه الله اذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد والعبد والامه لا يخلى من مصيبة مصيبة أو ألم. أو ألم قال ابن القيم صيح. فإذا جرى على العبد وعلى الأمة مقدور يكره فله ولها فيه ستة مشاهد المشهد الأول مشهد التوحيد وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن المشهد الثاني مشهد العدل وأنه ماض فيه حكمة عدل فيه قضاءه ثم مشهد الرحمة وأن رحمته في هذا المقدر غالبة لغضبه وانتقامه ورحمته حشوة ثم مشهد الحكمة وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك لم يقدره سدن ولا قضاء عبثا، ثم مشهد الحمد أخيه وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع الوجوه ثم مشهد العبودية وهو مشهد عظيم أن العبد والأمى عباد لله من كل وجه تجري عليهم أحكام السيد وأوامره بحكم كونه هو الملك ونحن العبيد فيتصرف بأحكامه كما يشاء لا رب لفضله ولا معقب لحكمه فوائد الحكمة للحكمة فوائد كثيرة ذكر منها اهل العلم انها سبب الاصابة في القول والسداد في الفعل وقالوا من فوائدها ان الحكيم يعمل وفق الشرع ويصيب في القول والفعل والتفكر ويسير على خدم من الله ونور وقالوا من أجمل فوائد الحكمة أنها تدل على المعرفة بالله عز وجل مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل بمقتضى والبعد عن سواه من فوائد الحكمة أنها دليل على كمال العقل من فوائدها أنها تلبس صاحبها تاج الكرامة في الدنيا والآخرة من فوائدها ينفع الله بصاحبها وصاحبتها طلاب وطالبات العلم ومريد الخير من فوائد الحكمة يدرأ الله عن صاحبها أبوابا كثيرة من الشر من فوائدها أنها كمة من سماة الأنبياء والصالحين والعلماء العالمين والعلماء العاملين أحبتي حتى الحيوانات لا تخلو من حكمة قيل أن أسد وذئب وتعلب صادوا حمارا فحان وقت القسمة فقال الأسد للتعلب اقسم فقال التعلب الرأس والصدر للأسد والتخذ الأيمن للذئب والتخذ الثاني للتعلب فضرب الأسد رأسه ضربة أطاركه من مكانه ثم قال للذئب اقسم أن. فقال الذئب الرأس والصدر هي للأسد لإفطاره والفخذ الأيمن هي للأسد لغدائه والفخذ الأيسر هي للأسد لعشائه فقال له الأسد أحسن من أين تعلمت هذه القسمة قال من رأس التعلب <تعلب> الذي طار أمامه فالحيوانات أيضا أخيه لا تقلو من حكمه، والحكيم والحكيمة هي التي تقدر المواقف وتعرف عاقبك الأمور وتقيس الأمور بسلبياتها وإيجابياتها فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موقف عظيم في موقف من مواقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا شيخ الإسلام في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يمر على قوم من الأعداء وهم سكرا سكارى، يترنحون من شرب الخمر فيقول صاحبه الذي معه ألا تنكر عليهم؟ فقال إن أنا أنكرت عليهم فضو جام غضبهم على المسلمين تقتيلا وتشريدا فكان في سكوته عن المنكر حتى يتجنب منكر أكبر منه ومفتده أعظم منه لذلك يجب علينا أخيه ألا نتحمل، ألا نندفع عندما نرى منكر ونقيس الأمور ونقيس المصالح والمساعد. الدعوة تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى فهم، والدعوة علم من العلوم أحبتي. والله بين المنهج للدعوة كيف تكون؟ بينه لنبيله صلى الله عليه وسلم، وبينه لنا صلى الله عليه وسلم في دعوته كيف كان يكسب القلوب؟ كيف كان يؤلف القلوب كيف كان يأتي أعداؤه إلى مجلسه فيقومون وهو أحب الناس إليهم كيف كان يستطيع أن يجذب القلوب إليه ما السر العجيب الذي جعله يستطيع فعل ذلك إنه تربية القرآن وخلق القرآن لما سئلت آئشة عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن وإن شئتم فاقرأوا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم كان يعرف الرجال كان يعرف الرجال ولعلمه بالرجال كان يتفرق معهم على حسب حالتهم بد قبل أن ندعو أي كائن كان ذكرا كان أم أنت يجب أن نعرف كيف نخاطبه اسمعي كيف كانت حكمته صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالرجال يوم صلح السديبية أرثل قريش رجل من كنانة اسمه الحليس بن علقمة فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وهو الخبير بالرجال هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها فبعثوها له البدن يعني الجمال الهدي الذي كانوا يسوقونه معهم للعمرة لنحره إتماما لعمرتهم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فبعثوها فبعثوها له واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي, له... ما ينبغي له... لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فرجع إلى أصحابه متأثرا يقول رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت والله لا لأقاتلن من يقاتل محمدا انظري كيف استطاع أن يكسب الرجل إلى طبه وجانبه جانبه. ثم أرسلت قريش عره بن مسعود الثقفي. فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل فاسق هذا رجل فاسق إذا المعاملة تختلف فصار يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال مما قال أني أرى وجوها وأوضاشا لو اشتعلت الحرب يا محمد لفروا وتركوك فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنصص بذر الله أنحن نفر عنه فقال من هذا قال أبو بكر انظري أيضا كيف تهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مقفد النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون معاملة الفاجر الفاتح ثم واصل حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عادة العرب أنه إذا كلم الرجل الرجل أقذ بلحيته فكان عروه كلما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة ابن شعبة بنعل سيفه وكان واقفا عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيفه وعليه المغفر كلما أراد أن يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة على يده يقول له اردد يدك الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا قال المغيرة بن شعبة وكان المغيرة ابن أخي عره ثم قال والله عجباً ثم رأى عروة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف عجيبة في حبهم لنبيهم وتعظيمهم له فرجع إلى قريش يقول والله لقد وقفت على الملوك على قيصة وكسرى والنجاشي والله ما رأيتم ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة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 انظري كيف عرف صلى الله عليه وسلم أن يكتب الفاجر الفاسع في صفه وفي دعوته فلما عرفت قريش حراجة الموقف أرسلت سهيل بن عمرو لعقد الصلح فلما رأىه النبي صلى الله عليه وسلم الخبير بالرجال قال لقد سهل لكم أمركم إن قريش تريد الصلح وتم ذلك فمعرفة المدعو قبل دعوته أمر ضروري أخير وأنت تدعين فلانة أو لا لابد أن تعرفي ماذا تحب فلانه وماذا تكره كيف حالك وما هي أحوالها حتى تستطيع أن تجد مدخلا تدخلين منه إلى قلوب أولئك الذين ندعوهم اسمعي المرأة الحكيمة كيف أشارك على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة عظيمة في نفس الموقف يوم الفيدية لما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من إبرام بنود من, من إبرام بنود صلح الفيدية قال لأصحابه قوموا فانحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم فما قام أحد متأثرين ببنود البيعة القالمة كان يتمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في كلامه فلما لم يقم منهم أحد آم صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فذكر لها ما لقي من الناس، اسمعي ماذا قالت قالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج ولا تكلم أحدا حتى تنفر بدنك حتى تنفر هديك وتحلق رأسك اخرج ولا تكلم أحدا حتى تنحر هديك وتحلق رأسك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا فنحر الهدي وحلق رأسه فلما رأى الناس ذلك قاموا إلى هديهم فنحروه وحلقوا رؤوسهم وتسابقوا على ذلك انظري يا رعاك الله إلى حكمة المرأة وطريقة علاجها للمشكلة وكيف هي عونا لزوجها أخيّل الدعوة طريق واسع وطريق صح فناس أصناق وأشكال وأهواء مختلفة كيف نستطيع أن نؤلف القلوب كيف نستطيع أن نكتب أولئك الناس لا يكون إلا بالمنهج الرباني أدعو إلى حبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اسمعي عن الضحاك ابن موسى قال مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة فأقام فيها أياما فقال هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أبو حازم فارسل إليه فلما دخل عليه قال له يا أبا حازم ما هذا الجفاء قال أبو حازم يا أمير المؤمنين أي جفاء قال أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني قال يا أمير المؤمنين أعيدك بالله أن تقول ما لم يكن ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك قال فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري فقال أصاب الشيخ وأخطأ قال سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت قال لأنكم أخربتم الآخرة وعمضهم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب قال أصبت يا أبا حازم قال فكيف القدوم على الله غدا قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه فبكى سليمان وقال ليت شعري ما لنا عند الله قال اعرض عملك على كتاب الله قال وأي مكان أجده قال إن الأضرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال سليمان فأين رحمة الله قال أبو حازم رحمة الله قريب من المحسنين قال له سليمان يا أبا حازم فأي عباد الله أكرم قال أولو المرؤة والنهى قال سليمان فأي الدعاء أكمع قال أبو حازم دعاء المحسن إليه للمحسن قال أوصني قال فأوصيك وسوف أوجز عظم ربك ونزه أن يراك حيث لهاك أو يفقدك حيث أمرك وصية عظيمة أخيّث قال عظم ربك ونزه أن يراك حيث لهاك أو يفقدك حيث أمرك قال هل لك أن تتحبنا فنصيب منك وتصيب منا؟ قال أعوذ بالله. قال سليمان ولماذا قال أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيق فيذيقني الله فيذيقني الله بئس الحياة وبئس الممات قال سليمان. ارفع لنا حوائجك قال تنجيني من النار وتدخني الجنة قال له سليمان ليس ذات لي قال أبو حازم فما لي إليك حاجة, فما لي إليك حاجة غيرها قال فدع لي قال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك فييسره للخير فييسره للخير في الدنيا والآخرة وإن كان سليمان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى قال سليمان زدني قال أبو حازم لقد أوجزت وأكثر فلما خرج من عنده بعث إليه بمئة دينار وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي مثلها قال فردها عليه وكتب إليه يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلاً او ردي عليك بذبا وما ارضاها لك فكيف ارضاها لنفسي وما ارضاها لك فكيف ارضاها لنفسي تأمل الحكمة في الأخذ والعطاء في الجواب بآيات القرآن بالموعظة بالزجر بالتذكير فتاره ترغيب وتاره ترهيب كم سمعنا عن شباب كان من أسباب هدايتهم أخواتهم أو أمهاتهم أو زوجاتهم اسمعي هذه القصة التي ذكرها عبد الملك قاسم في كتابه الزمن القادم بعنوان الغفلة بدأت القصة بقوله اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا ذائر اللهم ارحمنا اذا غثلنا اهلونا اللهم ارحمنا اذا كثنونا اللهم ارحمنا اذا على اكتافهم حملونا كان الشريط يسير بسرعة وكنت اتابع دعاء الامام بتركيز ولحفة الشاب. يروي قفته كيف بدأت الهداية كان يستمع, يستمع إلى هذا الشريط يقول أعدت هذا الدعاء, الدعاء مرة وأخرى أخرى. كل ما قاله ودع به حق ستنقطع بنا الحياة, الحياة. وسنغفل, وسنغفل ونكفا ثم نوضع في لحظ تحت الأرض وينسى اسمنا ولكن, ولكن ذاك الصوت المقترن بالخشوع جعلني أتوقف بره، وأعيد الشريط مرة ثالثة لقد كانت أختي مثال الأخت الداعية المجتهدة لقد حاولت معي مغارا فالداعية لا فيئة لا فيئة بل تواصل الدعوة لأن الله يقول ليس عليك هداهم فالداعي والداعية لا ينتظرون النتائج أخيه قال لقد كانت أختي مثال الأخت الداعية المجتهدة لقد حاولت أن أكون محافظا على الصلاة وعلى الطاعات حاولت بكل ما تستطيع بالكلمة بالشريط بالكتاب في أحد الأيام عندما ركبت معي في السيارة أخذ بنا الحديث وعندما هممنا بالنزول وضعت هذا الشريط في جهاز التسجيل من حيث لا يشعر فأخرجت شريط الغناء ووضعت الشريط الذي يذكره بالله يقول خرجت من الغد بحركة, بحركة عقوية لا شعورية ضغطت على الشريط وأنا لا أذكر ما فيه ولكني كالعادة أتوقع أغنية من الأغاني التي أحبها ولكن شاء الله أن يكون هذا الشريط سمعته في صباح ذاك اليوم وأعبته في المساء وبعد العشاء سألتها ما هذا الشريط الذي وضعته قالت هل أعجبك قلت لها لا شك ولم تكن العادة إجابتي بهذا الترحيل فرحت وكان بيدها كتاب فوضعته جانبا أعادت سؤالها هل أعجبك صوت الإمام وقراءته قلت لها نعم كانت هذه الإجابة مقدمة لحوار طويل ولقد كان مثل هذا الشوار متكررا بيني وبينها في النهاية قالت لي سأقرأ عليك ما قرأته قبل قليل مر الحسن البصري بشاب مستغرب في ضحكه وهو جالس مع قوم في مجلس فقال له الحسن يا فتى هل مررت على اقتراض؟ قال لا قال فهل تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار قال لا قال فما هذا الضحك صمتنا برهة بره ثم التفتت إلي وقالت إلى متى هذه الغفلة إلى متى هذه الغفلة كم تغيرت أخيّة أحوال أزواج وإخوة وأخوات بفضل الله ثم بفضل الداعية المجتهدة بفضل المخلصة التي تبتغي ما عند الله أقول أحبتي أقول أحبتي واجب الدعوة واجب الدعوة ومهمة الدعوة مسؤولية على كل واحد منا ذكرا كان أم أنت ففي المجتمع من الحيارة كثير ففي المجتمع من الحيارة كثير ومن التائهين والتائهات ومن المفرطين والمفرطات ومن المقصرين ومن المقصرات ومن المسرفين ومن المسرفات ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من كان يريد أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فليهتدي بهديه وليستن بسنته وليقم بالدعوة التي قام بها محمد صلى الله عليه وسلم والمنهج واضح وخير ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن قفي وتأملي وراجعي وتدبري فان لا نجاح ولا حياة للأمة إلا إذا قام الرجال والنساء بالواجب الدعوي الخير موجود والشر موجود أيضا تخيه إن لم نحافظ على الخير ونزيد أهله فسيقوى الباطل وينتشر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العبارة هذه الحكمة وهذه معانيها وهذه سبيل محمد صلى الله عليه وسلم تالله الله الله الله بالرزق واللين الله الله بالابتسامة والكلمة الطيبة الله الله بالعلم النافع الذي هو مادة من الدعوة فدعوة بلا علم لا قيمة له أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين وأن لا يجعلنا ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا أبواب خير يا رب العالمين اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغالق شر يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظ نسائنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهن تقيات نقيات، حافظات للغيب بما حفظ الله، اللهم احفظهن في دينهن ودنياهن، وأهليهن وأموالهن، اللهم استرع راقيهن، وآمن روعاتهن. واحقبهن من بين أيديهن ومن خلفهن اللهم من أرادهن بسوء فاجعل تجبيره تجميره وكيده في نحره يا قوي يا عزي أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وختاما فقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة السيراج للإنتاج الإسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته